بسم الله الرحمن الرحيم الف لا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صوات العزيز الحميد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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُبُلُّ اللَّهُ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا الْأُخْرَى أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ الله في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونَ مَتَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ يسونكم سوء العذاب ويدبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلغاء من ربكم عظيم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُوا أَوْ تَنُوبُوا في الأرض جميعا فإن الله لغني الحميد ألم يأتكم نباء الذين من قبلكم قوم نوح والذين من بعدهم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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم حف الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يساء من عبادة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 وَمَا لنا أَلَّا نتوكل عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ المتوكلون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 لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاص وعيد واستفتحوا وَخَعْبَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ ويسقى وَيُسْقَى مِنَّاءٍ صَدِيدٍ يَتَجَرْعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ويأتيه, ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ببيت ومن ورائه عذاب الغليل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 فَقَالَ على الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من فهل أنتم فهل أَنْتُمْ غنونا من عذاب الله من شيء؟ قالوا لو هدنا الله لهديناكم اجزنا ان صبرنا, صبرنا ما لنا من محين وقال الشيطان لما قوي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدُتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني فلا تنوموني ونوموا أنفسكم بمصيركم وما أنتم بمصرخي إنني كفرت بما وما كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام كيف ضرب الله مثلا كلمة طجبة كشجاة طجبة أصلها ثابت وفرها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الْأَمْثَانَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نجتثت مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوهُ نَعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَيَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ وجعلوا لله أعدادا ليضلوا عن سبيله. قُلْ متى فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما ردقناه سرا على نية من قبل أن من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به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 وسخر لكم الليل والنهار، وَآتَاكُمْ وَآتَاكُمْ من كل ما تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوب كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامَ رَبِّ إِنَّكُمْ لَأَظْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فَمَنْ فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زعلا عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه فجعل افئده من الناس تهوي اليهم وارزقهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعدل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 ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوما تشخص فيه الابصار وتهتز مهطئين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أزل قريب نجب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم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 وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى سرى ربيلهم من قطغان وتغشى وزوههم النار ليجزي ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أننا هو إله واحد وليذكر أولو الألباب